بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أ س ر ى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد ل ق ص ا الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا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 وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبعوا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أ ن يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا إ ن هذا ا ل ق ر آ ن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين م م ؤ ن ن ي ا ل يعملون الصالحات أ ن لهم اجرا كبيرا و أ ن الذين لا يؤمنون و ل ق خ ر ه اعتدنا لهم عذابا ل ي م ويدعو ا ل إ ن س ا ن بالشر دعاء ا بالخير وكان ا ل إ ن س ا ن عجولا ن والنهار آيتين ا الليل و ف م ح لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ع د د السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إ ن س ا ن الزمناه طائله في عنقه ونخرج له يوم ا ل ق ي ا م ة كتابا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 موسوعه النابلسي ل ل ع ا و م ن الاسلاميه ع ا و م ا ء الله ا ل ؤ ل ا ء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 「なぜならば」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 سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يسبح له السماوات السبع و ا ل أ ر ض ومن فيهن و إ ن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إ ن ه كان حليما غفورا واذا قرات ا ل ق ر آ ن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم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 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إ ن لبثتم الا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أ ح س ن إ ن الشيطان ينزغ بينهم إ ن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا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 وما منعنا أ ن نرسل بالايات إ ل ا ان كذب بها ل و ل و ن واتينا ثمود الناقه م ب ص ر ة فظلموا بها وما نرسل بالايات إ ل ا تخويفا واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك إ ل ا فتنه للناس والشجره الملعونه في ا ل ق ر آ ن ونخوفهم فما يزيدهم إ ل ا طغيانا كبيرا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 أ ف أ م ن ت م أ ن ي خ ص ف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا, يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجد و ا لكم وكيلا أ م امنتم أ ن ي ع ي د ك م فيه ت ا ر ة اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح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 ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى, فهو في الأخرة أعمى واضل سبيلا وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا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 وإذا موسوعه النابلسي للعلوم ك ر الاسلاميه ن أمر ر ب وما ش م ك ه الهدى ل شركه دعويه غير لا ربحيه ن ا ك ذ ا إلا ر ح م ة م ن ربك إ ن فضله ك ا ن ع ل ي ك كبيرا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 و شركه د الهدى ل فهو شركه دعويه من د و غير ربحيه و ذات مضمون و م ا ه ه م ج م م ك ل اجتماعي خ ز د ن ا ه ر ا ذلك جزاؤهم ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا وقالوا ااذا كنا عظاما و ر ف ا ت انا لمبعوثون خلقا جديدا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 إ ن الذين اوتوا العلم من قبله إ ذ ا يتلى عليهم يخرون لنذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا ل مفعولا